أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهتم من المشركين فصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله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 ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أرد الله خرج. براءة من الله صردا. ما جعله فعله صورة خطوة. الصورة هي في سدر المدينة وليبر. وقدم بيا القرآن كصورة دهان. عيد وعند قضاء البقرة يوما نتوجعونة. لو إنك استوى جاب النعدي له وهي صورة النساء آيات كل جستو آيات هذا وبدنا بيسير كل ماخذ وآيات الصيف ورسول صلى الله عليه وسلم عمر عاين سقفك آيات الصيف عمر وكيل فاودنا بيسير لكن سألوا ابنية هي آيات على صورة البقرة والتقوا يوما ترجعون فاودنا بيسير إلهي سبحانه وتعالى هو قيام ذي النجس يسير ما رن حاس كعب صلاة وقصص طاو وكعب صعدو قيام ذي القفر ذي لمشلاه وحول بوجه جديه تاجر تاج ايها بسم الله تعالى دع خطايس لوبري ما كان صوره ان صوره دي غدن بيخيالي هو غزودي الذي جرى خوف بيسودك تي ا اي بين الصوره ان بل لا نوقد جهادك او ملي حدا عربتي ان بدنك لا الله سبحانه أول wa qaid mushrikin tala dagaalam oo qaatilnadiina yaruna kulse surada aakhirka aan ugu tagdoon markaas la bilaabo qaatilul ladina la yuuununa billahi wa rabbil yawmil aakhir markaa arbti ulkari ay degreed islaam ka wada tiriye markaa abdullah ibn Abbas wa saimoon bukhari warii uthman logo resresoradan hadda ka hor isoo ka gaaban waan faalana marka u asmaru deelaa anuu kajjawali oo hubiri mar waxaalay ka islaam qaha kasur sallallahu alayhi wasallam marka surad ayada soo dagta xuday wax lagu sheegay baa lo lagu magacaabo surada magacaale ama magaca lagu marka ee suuradan suurad anfal iyo ur sura iyo oo kan soo maray suuradii marka madama ay isaa u kala iyo ayaan wa hal soo dabayskuu ay kala goynta waxaa kaani da rasuulullaahi (saww) ku daramay dhin iyo saasay u kala fogaayeen waxaan isugu xigiineyna ila uthman radiyallahu anhu iyo abubakar baa ugu horeeyay oo nushaf ka hal qorey oo qorey iyo qasa oo aymaamo dad oo quraa ay مركب فين هي الصورات ها لولا الصورات ساعة سجود خكسيني بس إن كان الساعة سجود جينا مدام الشبهان هنا يسكون بدهين بان هم ملاييننا رسولنا صلى الله عليه وسلم بس كد درن نمددهن نرسولك بس كد درن دي جروا هلك جي عايدن دي جرة مركا عبد الله بن عباس حلو حلو آخر كفاية اللي لهي نجات ناقو ولايه الطوارئ ايو لاقات على النبي والمهجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه العصر هل كان لو مغعاي او مغعيد markay sawu dhijiray soo tawqatal ay surata taw wa ma waha bisin ka lo gooyay ashagu dhijiray de bisin ku wa aman iyo wa kaay bay rahtaalo mas'uud dagaal ka waraamaysaa oo dagaalama ilaa ay uleeyo gaalada أو بسن كده يا أماني قال تعالى قال براءة من الله ورسوله براءة هذه ثاني براءة وبراءة من الله إلى يحكي سكاعها طيب إلى يكبر ما يسكف جير يكفر رسول كيسة براءة هش حكي سكاعها طوي يا لجبل نقنيا وإلا إلى الذين قوي عاهدتم ad heshiis talla gashay oo meel musharkiina ah uu qeeyis talla gashay oo musharkiinta ay leeyahay subhanahu wa ta'ala is qalka kubabo marka sida loo badan yahay oo dadka la in kuwana leeyidi u dhamaystiro heshiiskooda halkana ku marka waxaa loo badanyahay inay yihiin kuwa laga bareeyo noqonoayo kuwa yeesheysan haddii la raq qabay dagaalku umbale joji oo dagaa xaba jojiinaan sabayn oo kaas la yee, laakiin lama dembil iyo labo iyo afar iyo oo kaab muddo lama qabsan marka kuwa Ilaahay subhanahu wa taala u dhigay waxa weey qurux oo ka bareeyo noqdo dagaalkada ku bilawdo baraa'atun hadi baraa'atun Allah ilahi haj zakar wa rasuli لا كشيث قال لك يا رتانو حبا جوجينت الله صلى الله عليه وسلم ومع المشركين الكامير فسيطو وشكينتو إله إله في الأربية الأولى كانت يحي أربعة أشهرين أفر بلون وعلموه قال أفر بلون هيا ستان حرية صعوه أفر بلون خلاص خلافة قال لك لا ينقب بالله وانا يوم وعلموه قال قال له أنك غير الله إلاك وعد يغير كلنا تيمه إلا هنا على سماه وتعالى كفى كن كريم وإلا إذا نكع جدًا ونقوم السلام وإلا على سماه وتعالى إلا على سماه وتعالى كل الجرة أيوه على سماه وتعالى إذا بابينه وقعته السلام وإلا إذا كذلي يوم وأن الله إله مقدس خاف عسا أوجار وعلم أوجار فصيغه تعالى خلاص في ذله أربعة عشر سبعة وثمانون سعده وأكو يعني شيء صلارك جاي أن حددينه ويفون سال لقوله فصيفه في الأرض أربعة أشهر وأعلمه أوجاده أنكم بدنكم غير أجادة أجادة. يوجينة يوجينة من لله الله أفرط عبد الله قد لما أوجاده إلهي سبحانه وتعالى وبدن كلنا يج عندك سلام توب وإذا وانا الله مقصدي الكافرين أوجاده إش حال أوجاده إلهي الدليلين يهوجين يوجرب قولا كبر هاي جاره وأذان هو من الله إلهك سكار ورسوله إلى الناس والوقيسين سنة حدير... أي سورة السجود دكتور سنة في سجالاتها حصول رسول الله رضي الله عنه أو بكر أي دقة وبعد دقي أمير حج إنه هو جاميو مرق بكر بحاي ومن ذي السعدي أيو علي خذ والجفيل بحصول صلى الله عليه وسلم كسر كي... أي... سعوداي... وسلم... إنن قراباها وإنكاك قد يوم وهو يشيك هذا سورة نو هيك وراء ما إن هشيشي كي... دقة هشيش اللالها حا... أن حجناه إن لقب بحاي وإن شرط دمبوه قانون، ويقول حي، توافق جيران قالوا يو قانون، سنة كسر جارنا بالجوجي، سنة كسر جارنا ويحديني يو قانون، على ذهري لكن فونات كي قبل على رسول صلى الله عليه وسلم ويجي وشي، إنه كثير يبيعوا ورسول صلى الله عليه وسلم سنة صادق كا هو جميع وعي، لأن هي راك مكة هيستاء، ويحي على كجالا وليجري وشي، قوانيني وكه، وقواعد الخلوة توافق ويحي بانجي، مركز سنة يا واحد يكعر ونشى وقع له امام ميث السنة كاسر ايو رسول صلى الله عليه وسلم اقبضنا الاستجم ايو سوكح ايو الا عنده هو حي احايان بقول, بقول يلا باتنكو هالا شائعين يتسعوضوا احاي الا هذا البكر القاري وهالا رسول كبدي يجري يجري تقدي تيجري تقديم وحديثة قريبتا الشيخة الله سبحانه وتعالى هذا الكيس السلام وقفوه مكمال ولم يجري يخدق واذانا ومن الله حق إله كهالي ورسوله رسول في حقه كهالي إلى الناس ذكر الأبيسيني يوم الحج الأكبر مالك حج كهؤلاء ومالك عيد هذه الصنادل أن الله محل الأبيسيني من فيه إلى حقه سبحانه وتعالى ذكر الأبيسيني رسول في حقه ويسير حيثه أن الله إله بريء من المشركين إله سبحانه وتعالى بركي المشركين ورسوله نجنه بركيه مشركين فيه. Ilaahi subhaanahu wa ta'aalaa kaas suugeey ilaahi iyagu ay kala goeyeen oo xiriirka ka الله washigeenta nooc aan soo hayaa ilaahi ma laa yuhuur faa inta tub hada سبحانه kantaan oo ilaahi u soo noqotaan dadka ilaahi subhaanahu wa ta'aalaa sheegan male oo soo dhaq ka see the Almighty P nécess jal each other in him Koala iselle of Allahißar unaware seg it in him kha Ahhh breastsca happens in broadcasting grounds and islands! Ta up and hearts! v.e. To see the sun on the Tolkien channel! See that där. Khaated ENFT! I super Спасибо! I stand in my dreams about me! То wait until I come! I stand the way behind me and look, he haspieces إلهي سبحانه وتعالى وصحوه ترى ما يصنع لكن إذا كيداني لكم جثة أدوني آخره وإنت واللي تنحدرت سي وضان ورجيتي إلا يدين تسي رسول كافر من تسي كجثتين حداد خاصي أنكم لينكم غير معجز لله فلوه الجمل إلا يكافح كما يصنع إلا إذا قوانعه وصلت وصلت وحينكم على ما يعذبه الله بأيديكم ويغذين على بالله حق سكين يبسلمكم دعمه في فعلموا قالا أنكم غير من عند الله وبشريين الذين قوي أقواب الشارع أُشاك كفروا قالوا جاء ذا من أعلم عدا فنون بلنوا أدري آخره يستوجب إلا الذين قوي موهب عهدتم أضل بلنتين وله شيشين أو من المشركين كمدها ثم لم ينقصوكم شيئا هشيش كان وفقنا الصانع وصنع هذا كامرة كصامري وضتي أن حددنيو لكن قوي هشيش كذو حذر الله يولي إنصاف بعن <تصفيق> استدينا <بان تصفيق> إنا وخشينا إنا ولا سلحم رياح رب الدنيا للسماء رياح حضنا عن خشيشك وحباي حباي راتسا كان الصمام كأيدهم يدري الله والله يعلم إلا الذين عاهدت أدون كعذاب كشيء صفقنا ينقون هذا شي سين وما ألمش ثم الله ينقصوكم خشيشك وكانت نستانين شيئاً هو يراسك وحي يراسك عفوا يعد مننا عليكم أن نكون ولم يظاهرون أنه كالمين عليكم تشينا أن يكالم أحد يقولون يشيس الله عن طلع إذنك لقد قالوا هل قريحة صيان ويقولون هل سيحضي صيان هل وراء صيان هل فلا قبل صيان خلاش نستوا قبل حنكم ولم يظاهرون أن كالمين عليكم تشينا أن يكالمين أحد أحد يكالمين هو السلاسة فاطم وطاني إلين غير الحق هذا عهدهم الشيء استعمل قشان وعندم تعمق إلى مدة تين إلى مدة إلى الله إلى يحب المتقين ويجعلهم إلى يرجع إلى التقين فحت الجارين أتبلن ككبر زوج وحرامه إلى ينقض على ماي وقال هذا بونار الله عليه وسلم قال تم عهدك الشيء سرعت قال قاسم عيد كورد الجنو اللي يرسل أن ماله النجى يحولها النجى يعورها نقول لأنم قوي العين وجير الله قال وكسر مسي وقيل يا جل كم وسرت الجن هذا دشوا ولم يرحل أي حفر جنة ويرسل كروها إنه قل اسمعنا حتى أورك هذا ما هي الجنة مرد على سبحانه وتعالى إلهي وتجعله قوة إلهي تعصر ويشيل حتى أن لبوريه هذا يجيك كبر حضن أتقوله شيء لتقوية يعني سبحانه وتعالى عارف كبر وأنا أقول دنيسيني إلى سبحانه وتعالى ديني أحتار حفون وبن شو عادنا كحن على الطوقي أما أنو عاد كان عمله كان وليكن ذنبنا إسلام كوجير أنا حبي الجودي للصغير وليكن كل شيء من هذا الجيش يخبر أوكراسو مسرحية هذا الدنيا كقبة بايس إن الله يقبله الطقيين والوجعي فينسى لخال أشهرتهم براءة ومرضي مرتاحا فقط للمشركين وقوي المشركين اللههم وقوي عزت الله أوكراسو من التيمبا لي فيلن <تصفيق> ترى مرت بحان الا شرول خرم بلا حرمه لما قيت مادان وافر تولقان فقط المشركين مشركين الله حيث ماشي وجهتهم اتجاه الشام وخذهم قط قط نظرت كارسان واحصرهم جودمي ودولوا كفريث اللهم بيغا كلما سدن ودك سويل قصصورن كسي يفرك سؤفريث ma ci salu waxna yoolallaay wada kasta laga gooyo nolosha adduunka ciyaay ku noqoto nasfood iyo maal qood iyo halba ay waayaan faynta waday tawad kana wa qanun salaatakh waxa tawad kana ma halu gar ta salaad la u gasho oo salaad tu kana iyo ruux salaad waligi mana هدري اله يبدأ سبحانه وتعالى اله يبقى كهاتنا يبقى شرك فيه وحيه وكهذا العلمات من المنافق وعيات المنافق لا لكن توكنك الهي مثل سبحانه وتعالى فإنت هو أقام الصلاة وهو عياته علماء الله جماهيره يوصله صوابه وصحابه يغير كلبه فقين هنا هدو ثلاثة تقوه وليقي هذا كنجر إسلام بناها ينصى إسلامهم أبو صلاة كذلك لما رافقوا دونها والدينا وابنوي ولي يقان وشربن وانتا سو بلايه سبيب اسلامك انتا سو داتك غيرتي ورسولك غريغي غاري او جرانسان فيك يي وخص سمعي حدنا ولا اسك ديني وانت اسلامك سكو ديري لاي ما هنينو ددكنا كوشكايس ما ان محمد دا صحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل إن هجير وبينا شرك الصلاه تكوايب ان بين الحجيره وبين الشكوا كفرت الصلاه افلا بقول جرا قد وقهي جرمان جيرمانكي ولا قتلني وصوتوا توافقان ما شد لو قتلني او لو دليان اللي سويت تعذيب السه وهذا الصحابة ان اللي جايين حل مثل ويريد سلا خلافاي وغالبا لو دلي هي مرتدين يهدو ادوروا في ساده او اورث اسلام كان لو تدري ما هي او وكاسا ما ياو فين نصوص ال ترى بلن هي دليلها روح الصلاة كثر إنه جاليها، لكن عياد هذا هو وين بعده نكملها، فاين صعبه ضي الصوت كأنه جالي ولا جاه ليوقع مص الصلاة الراع صوت كان يحلق إنه صلاة تكلم واتوزكاة تعب حيان فخلو السبيل هذا روح الصون كثر جو جاء حد ككتر جو أكان الإسلام كوا شانه كتر جو وشي لوا خلا حد كي يصون لكن الصلاة كثر أما كثرة الزكاة، وقال لطير يعقوب الله عز وجل: "أي دين كثيمر في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخشى الحديث عقل كربان صحيح ومرت أنو قاتلا حتى يشهد الله إله إلى الله وأنا محمد رسول الله قام ويبقى منه ويستذم. فإذا فعلوا ذلك عصوا من نتيمام وأمور إلا بحق الإسلام. أيضا إلى يخشى وفين تعلو وقاموا الصلاة وزكاة. رواه الأحطيلا الجهر. فوات كاره الإسلام كعبد واقن أعرف اذا كده بحيان فخلوا السبير سيدها إلا إلهي وفرحكم سيجير ففوضوه واقتلوه واحسروه وابعدوا لهم كل ما سده وحي وردن أي على قبل القاهرة يوه لديهم هاي وضلوا فرسم هاي رقب صم هاي وقاب فخلوا السبير ده كاسو كميدي هاي وإسلام إن الله غفور الرحيم وحي إنتا غيره وحالك مفايسان إلهي سر إن الله غفور الرحيم إلهي سنبقي وين وفرحكم أحد من امناء المشريين مشركين الكاميرا استجارك عدو من جريكه ويته قدهي من جري فاجئ من جريته حتى يسمع ترام الله إلا هذا القلاه وكما قال يقول تعبد ان مضت كجادها شانك لو دراغو بالبال لو غدغا اللي باخيو اويسيو با لو غدغا مره الله سبحانه وتعالى واخا واغانا ده وحن اعلان ثانيه وحن يمجن هذا قادو واحد بدل اي كو واغر اوغين سلام على المرحوم بيجري والوسط <سؤال> والفمنجر واللي جود إسلام هاي أنا واللي بيجري أرقام يعني هذا وحصة الله يستحيه كذا بعض وحلف كتب جاهزني أو واحد أويني الله سبحانه وتعالى هو يري وهذا الله أركانه سلام كن واللور يستأجناه هو إله سبحانه وتعالى هذا العربي وهذا في جرناه عن إذا في آيات قرآن فيها حديث يلقدسونه مرق الله إله فاجل وحطة يسمع ليته كم مغلا يفرح مانجري كلام الله هذا قال قل إمانجري مانجري وارشوف أنا وتعالى ممتاز وحاجاجين كره كريها وصيده عن كره روح علم جرايمه صعب ذاته ونروح علم مرتبه هذا صعب علم لاهين واحد فلان بخرجو واحد فلان استوى رحاجي والنير دي صفي عن طاي هي تنيكلي حتمته وخرجو اليوم وحلينا اليوم وحلين ساكى ورسول صلى الله عليه وسلم كل يوم لدرجة مستوي اللي يجرايو علم ma rahayn rasuulku calayhin badan uu sadgaysan oo u saalin badan arag isugu tokarayo markaas wuxuu dhana laayay yiri kun noqmaato cilmaha kun noqmaato qaniy rasuulku yiri hadu saawd in to islaam ku wada dhana saraasuuf riwaas sahabo wana badan sahabo majaaki joowk arayay wuxuu islaam ku wada dhana hadu saawd dhamaan marka ugu saalan المدانتا اي روال بو الله لينو فو كو خرب دينتي و سمعدار الكف حمينا يايا وا و, إلهي و في نياتي سريانتا الاه ي فالي جليني و الاه علي سبحانه وتعالى قال كان ان قريص حتى اسمع كلام الله سلامكم سايي تبالو خري جل قالك شاد سوامو نثارو قال تصو سوارو السوق تگالي يماو ميشوا دوو مسيرلو كينيت نينكي ولهي غو و على سوق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء كحرب اسلام سو عقو دغايستو وكوoyin arab ee qoraanka uu dhegaysanayaa dadkii islaam ka war ka ya afaasho war ka ya wukunaa jicayl qow. caday beer buuxa ma laa booy maraya eh فرأيوا دلهم، ترى عمره سنة يلا ساقط، هذا فرد يسيء ده السنة، وحاسيد ده يشين كبر شو بينه، هذا الحارقة سنة، واحد ضنباله الله waa inaanka iyo wiil iyo qabaa'da ruux islaamka dabayl markaa markuu artay wixii maari ka dambayl wixii soo on laa ilaaha illaa uun siiday faraha laga qaaday halkaan intoo walaa yaa ruuxi islaamka jaaraa iyo cilmiga aan lahayn oo kaaso way arano koob iska dilay markay wax dhilaan gaalti weena soo mood dadka saa u laayay oo wakaas taa ee siirba la jecel yahay oo wakaas او واحد بالان بالان با كود با دا ايو اسلام كوك رومين اي او وكاسو دال بانو اسلام كلو هرتان فهم ايو ساسا لعيب حتى يسمع كلامه ثم ابلغهم ما امله بالي سو هذولو جالا مشو انو كنا قايتي د اسلام فانتل دافتي مشو امان كو كو وايو كباقتين لغديرو ملو حد يثوب امن كويس هذا يا ساسا وين كره د بحسوين كره روح علم له اله اياتك سيقانك مقال بن سيدينا على الله وقال asks ز mister and the saints and these people 간 till then followed by mig up there and they tried toеров and Gerade them therefore you beüm ah стала a woman through theate above all the life and men under the life of a man who is safe as a wife they tried to restore the life of mind and thisori shall bow the face of a dieser and try هو, هو أنا أتعارف أيك لا اتصل على الإمام البخاري مسلم بشهادة كوريين على مسحه واحد سال له يري أو مرش عام كله هذا الكلام متجر السنة يقول أن جرينا هو كان لدلين ولا نعقل لهم ولا أنا واحد جريني عليه سبحانه كيف يكون للمشركين عليه سبحانه وتعالى كيف سدابه يكون هو هانيا للمشركين عهد احد ايو بلاني هشي سي لولا غاليا ان الله الى سعاده غان حاليا وعند رسوله الى الذين اللي كوي موين عاهدتم ان عند المسجد الحرام وقريش فقد شديو ومسجد الحرام في سعود هذا قال قريش يا امركه وكبه خمسة قاموا لكم هو الشيء الذي غشين انت تسين الشيء كتوسين فقط قيم الله بيدها وتسمع انكم كبحان ان موين إن الله يحب المتقين إله إذا تكعصوا يغار هذا الهيجس على الاده هيش الى هو عصدوا قال كو هيستان سيرنقيينا وكاسوا كو اسيله سبحان وتعالى كيف يكون المشكن مشكن دا سب عهد عند الله وعند رسولين إلهي أكتس يا رسول أكتس في عهد, عهد الوصي في له له الله سبحانه وتعالى سورة وسيا عبد الله سورة القتال يا رب لطع الله وارسما كل من يجز الله عيدا مويا خود من جز الله جارين سلام كواه في وجه سير وسعيها يوكاسو انتال اهاي لوك جزينة العرب ونبغ قبضها مرح صربيها فشاف مستو افسده وانا عيدا الحرام ألتسا يشيس في القرقشان انت إذنتوا سيئين ونشيس كنتوا سيئينين فسا قيم الله إن الله يحب المتقين ويجعله كيف سابوا الحالهم من القواني؟ قال يومارك رب سبحانه وتعالى إنه نعسينه ونقدره إياه ورده قاله من ربي الله كيف سابوا الحال وحالهم من القواني إن يظهروا وإن يظهروا هذي أكادان عليكم ذو الشينا أما السيد له الشينا way yahaaroo dad ee galan noqdan alekumku sheena la yar qobo xeeri mahyaan xeeku إِلَّا ka dhidina وَلَا qaraabaninimiyo walaal din ma jixis min haddeen in ka baqayn oo yuu ku danaysanay oo ka ilaahay subhanahu wa ta'ala fee qarawana idin ma firiin idin kuma daayeen heeshiisna idin kuma daayeen wax walba ay burburin lahaayeen baa le subhanahu wa ta'ala yurdoonakum wa ayin ku raarigeen gaadu diis wa ayin afqaro wa taaba qurur wa إلا gormu taayna ila nimidael sheidan ba aqro ha ugu dhiga oo kan qoyska meen weeyo sheidan la socday ka akhro doobadan laba la socday sida markay islaamka loo furfuray adiga qaan إلهي نبو الجلال إيهونا إنتي سايحين وقال أولوصا وقال الشركانين لقد ما أدخلوا كيف سابوا أهاني وأن يظهرو أما كيف سابوا أهاني كيف تعاهدون وأن يظهرو هذين أدخلان عليكم جوشين لا يرقبوا ياغي مهيان فيكم إليك إلا نقرع لنوائدين في المهيان ولا ذمة تنهشيت نفيرم مهين تنهشيت بضلاه إذن يقاهن ليه من ذي لم كذيم مهين يردونكم بأقوائهم أفقا ذي مكفر عليهم وتابع قولوا راح أفق كش عجانيان أو هذا قلب غضب ما وجب هو كإلهي سورة أنعام كرسه وراءه وإذا خروا عبده عليه لعنتم إذن من فاسقكم فاسقين بالي قال قال قالوا قال كوكب السكين أو رفع نصلح كل جثة قاتل يرونكم كشبيش من سردا آخر تلو جثة جدا. قال الذي أرسل كوالمر. يدنكم وجد إلهنا سبحانه وتعالى نعوض بر حجم هذا ما وعلم يراني وخبرة يراني من كون دبلوك هل ما قال سبحانه وتعالى هذا قوي لقبت به. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عدي من ورده عضو نر الله كل ونسيت ذي خديان الله جماعة كل من اللي بدنا كل نحن من كذا السماء صورك وراه وين السماء سوق قار ما كطائف لقى سعيد وما كان لقى عيوي أذير في قضية الإنسانة في عن زيد إندش جري أيو ولا الطوارق وراها أنتوا قدرة وفعلا عت سواني كرتمار ده هي فرقة ساسو بقالك في من كسي رسوله لو كان مد من عدي حيا لطرقها ورا النصنة عديد إمام البخاري صحيح kuun wasaqray quranka oo tagiraasaga dirti marka gaal ka taa ku galay waxa taqanow oo in waxba gaal dhaawad yar ilaah subhana wa ta'ala soomray نوشن ان جن تعالفه <سؤال> كوب باباي حدد اسلام خراسان فغرمي و الى ان بلن بخشيه سبحانه وتعالى اي حق كسدي دييان جهدي سمينيا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إلهي اي ليس حي الاخر يوم قالنا يا اياتك الهي اياتك الرسول هي حق هي اديه دا سدين و خده ما نولن غدينا سان سوماينه ددك واي هداو وا سخرتاوي وا فسد به الدين تلهي ادك كور الساج يو إنهم في رساء وحاهم ما كانوا يعملوا حيهاية وصمي وقالت لا يرقبون في مؤمنة ومؤمنة في رمهيان وكدهي مهيان إلا قرابة نمئة ولدمة بلا من ورائكم المحتدون قالت وكو حدد فإنتا وحضيت فوقنا وأقاموا صلاة والتو زكاة في أخوانكم أعزانهم حياتي داي أعزان ربوا حبيب أوليهم مؤمن مؤمن كالوليلك ويبالي دون هكالجوغان مركة قالت أول ورساء بنا عبيران جعل الله سبحانه وتعالى محي إس في إخوانكم في الدين دين تناورايدن ونفصل الآيات آيات, آيات نعرضنا لقوم يعلمون ضلك جرنا يوم وإن كفوا هذا يبريان إيمانهم لا أعرفه ما في الله حشينه إن وارسوا من بعد عهد دين أنت يبلمان كن قيد لارتين هذا يلقي يبلن ككبحان في دينكم دين تنايدوران فقاتروا أيمت القصف حشيش كبح ك على جمجره هذا هو رسول الله مكذروه و إسلام وح كشه ودينك وح كشه وخلاص يفيش كده ما غلط وإن كفواها دعي بريان إيمانه من بعد عهد إنت إلى ليش ينخدب وطعنوا أيضران في دينكم فقاتلوا الله أيام مصلقوفر ما لحد هذا غلط هدي ما لح رجوله تسا خلاص إنت هذي كلاماً جبيمو ما لقى أحد كان مركت قال خلاص ولا قاعد خالد كم يالك هالقاعد كان ما أيما تلفق قال ما هو الله إنهم يجوا الله إيمانا الله دار ملء إلهي بمية قنار إلهي كعب صمها مكة وحوي ملويه بقوله سبحانه وتعالى بلند مية la دار مية قنار لا إيمانا الله لعلهم أنتهم سيوجد جان بلن كبحه سين بلندم بوجودهم بقوله سبحانه وتعالى مكة يجي كبحه كذا تقاتلون مركز سبحانه على قوما ضد نكتوب ريه ايمانهم وهمهم همي في اخر جره رسول رسول كان يبحيهم وليس يبديهم بيدونان وهم ايقا بدعوكم اذن قبل الله اول مرة مالك يقول وهذا و ما البدر اما اسلام كان صوته ديه وقوه يربي صوتهم ثاني اوه هذا مالك يبت بادانه وقعب بادانه وانا كان اسكن قنى واكي بيالكي وين يرمي رمي مالك حرب بني قينفه سيدو و مرة مره هو اين قالوا بدر بوهاي و بدر اي قاعدن كبلها تلقوا له شافوا عند كلمه دم بهلك يمد اتخشونهم يتبع قيسان ابو ارسحانه وتعالى قبل ان عاوزوا هو الصفر والقتال فهل انت او بورين قالوا نك عبد هو حق إلهي باو حق بدن انت خشونك عبد سنيد كنتم مؤمنين اداتي قال يدين الجن على فقراءنا قوم نكثوا إيمانهم داريه بلن كي يكبرهن دارت يكبرين أي دارتن وهمو بخرج رسوله بإذن الله تصرفين بحياه الله عليه وسلم وهم بدعوكم يروا بإذن الله الدجال كأول مرة أتقشوا أنهم في الله وحقا أتقشوا إن كنتم من قاترو رد جعل ما جعل يعزبكم الله وإلهي بأعلى بيديكم قاعمين ويغضين إلهي وتدلين وينصركم وينكدر جاري عليهم ضر ويشفي إلهي وعافن sudur qowmiin qalaad ahad muumine suuga kasoo winaa oo ma ka deesnaayo ruuxmoon ka xal ugu yaqaan islaamki waa xaqiiqad ka roon farxad aradi iyo wixii murkati ay ka baad naas lagu yaa marafqa naano islaam ka wax gaarimad baro qoon xaal ugu si islaanayow ka asa dhaqaqo diir garooboo ga laay ka dagaal ma qaatiro oo gacdi bumu Allahu beeydeeku ilaahi ba subhanahu wa ta'ala beeydeeku bu ku calad malaa'ik bu ilaahi sidii hada badero wuxuu qadheen ilaahi wuduleenay way ansurkun ilaahi way ka helana ya cali busood way ويذهب بها ذلك الممين إلهي وقاب بينا غير قروبين وقروبين طولة حرارة ستوكي شكوين ستعلمين كان دوين وقال بي قال بي عرصان الهراء ويطوب الله إلهي وكتب ويطوب الله أو إلهي وقتبرا يا عرام يا شوائي اللفتر يداني وقجرة قوة بلنبا إلهي سبحانه وتعالى وحق القفر تلك ناوكا قوة الله سواقبطي إلهي وحولي يا رسولك ضد جنة فوكا سلسلو تلا سوق في السدريه او الغار هيان لو ودو با اسلامانه dad her saraan muqdeen te lacday saalaama hada ka warayne ba kamid masayta lagu xiga suuqas wa yatawalla ala ma yasha wallahu aliman hakeem ilayhi wa ilim al-batan wa hakim al-batan wa ilahi maga fa qawlki si ya'al ki shir'iyyatkum ومن انت ادات المحاضر أن ان تتركوا الا لينكسغوا ولا ما يعلم الله است وان الهي اوغانن او موجهي له ويهي الذين جاهدوا في الجهاد له ومنكم الذين كان كميدا ولا رسول يتقوا عن يلان من دون الهي الهي سكي ولا رسولي رسولك سكاي وليجن صاحب هو سوت ولا المؤمن ولي رسولك يممين تصقر ان سويسين صاحب هو سوت قال له ما in iyada hawood halka geelindayay u maleysayno islaam baanaga oo saadaanka ka tukanay waxa soo meenay oo kreyn leey ku dayay gaaltaan ku dayayno kubad daynay ilaahay subhana wa ta'aala wajjihay adka oo ino faray oo lagu boorinayo oo looga dhigay rasuulku u yiri dirwata sanaamni هذانا قالوا كاع عبثانيا كاب البالي ترهمون البيع عزو الله هذانا إرهاب كاكو جنون عبثانيا اللي هذان كوري منا يا وكا إلهي نولج لي موكو دهين إيامه مارك سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا يا كو دهو حيالها ولا إيبراك أنو كم يجيه قالوا دهالي سنعيا وليساركيا لحقال كبا وكا أصلا إلا كوهرشيس كوكلاه قالوا وقالوا ee waxaan samaynay heshiis ka iyo ganacsiga iyo waxa iyo laakin xillay fudhad doon sida hadda wiilay subxaanu aan soo maray ee taqoon fitnada sanad ka dib waxa ay sameeyaan ilaay dacado saada dhacay in lagu amaano dadba sheekh wa ma ila waxa aan arkay wiilay indha iyo libanaan xariir iyo ka قال الكبيركو قودي قوصة إسلام وخايدة إليه ترياني وخايدة ما أقوله هل هي كوهر هل هي كتر قيجة ولا هي برايم يجب يا سيقالي الثالث يقول حجريه وكاف هل هي سيليشة فدنات وفدنات وفسادهم كبير هل هي هل هي قارئة أن حسبتم وحاد مدين أن تتركوه إلي إن, إن كالتقايير ولا ما يعرف إن إسلام بان هاي وحاد الكائية عاشاء وكائية إن, إن كدوا ينكرهم يد مدين ولا ما يعلم الله السر والاعلى اوغان موجين الذين جاهدوا منكم هو جهاد يبي ذلك كمان هذا ضد ضبانه اسلام شغا الى حد الى دو عين دينه ما يري قالا ما لا وريان كدين والله دو الى اي حوري وينو شيغي ما له صدر ودين ولم يثقوا ان سما يسن كو الجهري سوى ان اله موجهين الذين بين مودين ولم يثقوا ان من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولي صاحب ما ينقال اذا قال اله مشي انه جعلان ورسولا جعلان ومين جعلان قال يجعاله يوم كو اله موجهين الذين بين والله الله تعالى سبحانه وتعالى هنا تعالين افلامنا احسرون ان يطرقوا ان يقولوا امن انت الاسلام بأنها وكاسوا سلاء القديم ما كان المشركين مشركين طيب أن بنان معا ان يعمرو هنا يعميران وحبوا بنان معا وحسرت القراء مسايد الله الهي مسايدين شاهدين على انفسهم يوه النفط والكقرة بالكفر القعلنموه ورده ما اصمره وقته يسوي دكتور قل ايش بل البيت الهي بيك الهي تفقي كده يسقريان توافقن قرآن رسولك ننقاون هوان قاوني ننقاوني قاوني كل وقت فتوافق <تصفيق> جه قرايك عمل كودي بورك وفي النار هم خالدين نحن مساجد إليك قوانا عمل إليك أقبلين نحن حرم كسكاي صار كازو واحد جانا قصة ويني ما لا تشكي انت واحد وصورة قال احبوان احبوان احبوان ما ان يعمروا مساجد الله ان المساجد الله العمران شاهدين على انفسهم بالكفر يوه وققريني قاليني اولئك حافظ اعمالهم وفي النار وهم خارجون انما يعمروا فاعمروا مساجد الله من امن بالله سوء الله الجمعي واليوم الاخر الجمعي واقام صلاة التكري واثر زكاة ولم يخشى ان تعطفا الا الله موي، روحوا اولي روح المساجد حق اوله وما كان اوله انك سمع. يا مسائ يا حرم كيو يا مسائدة إلهي أوريه وحكتوه واروح أستفرن له ما نعمنا بالله واليوم الآخر وقمر صلاة واتزكى ولم يخشى إلا الله إلهي وينعتك لأنك عبس فأعصى وححقه ورايت قواس أن يكونوا ينجين من المستدين هو عن المصم صل كان صل أحدين ضم كشر ما كارثان ما يعتاد بالمسد فشهد له بالإيمان من قصاعدنا خير مسألك أنت الجو قص على قصص على وقص كتب كن كافيو إلى الكتاب كذا واخر رأيه ودقي السنة يا خير كيف وفجر فاشهدوا له بليمه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائنا بذلم الى المساجد بالنور التامي يوم القيام وقال بشارك وصعد قبضان انت هبينك مجدد صعاني المساجك سياني بالنور التامي يوم القيام ما لنك ايه ومن انتوا يا ربنا اتميم لنا نورنا نور وين وطام وجنة القريب وقال بشارك رسول الله صلى الله عليه اجعلتم موحديا يا شام الحاج حاجة ورجالينك وإعمار المسجد الحرام، فذلك مسجد حرام والله عامله، كمان روحه قرية، عمله بالله جميع، ولوم الآخر، وجهد في سبيل الله، كجهد إلى الدين، لا يستون عند الله مصل نور، والله لا ولاهذ القوم الظالمين سعد الله مع غير الغيب كعشرين، صاب باي الله يلا صدحنا، هو مقالدي المسجد كنوع الجود، أيه نوال بقويك، أضن سهل إلى وح كريقة، وح كريقة مغلان، مدحه حرم كل سيد جوقة، مساج كتوكن لا وح كرو مبهر yuhuudi eh hadan bizee mid ka dad ka ka waraamin la waqtan ma waxa sawra waxa ka fadan badan muuminu ilaahay rumeyo gaad gaalo waxa ka fadan ka mid shay waxa ka dhif badan kaas umar radiyallahu anhu waxuhu ku dheeray waxa sansool ku حديث بدل بعض من التفسير كانه إلهي أوجي السنة كانه صحيح مرّة على كل حال الله سبحانه وتعالى في وقت طريقة روحية لهن عباد أيها رفعن طايق وذكر مسلمين طارون كان خير بدل نايلاند إسلامك يسود دبي أيه مغرية أكين تاسو كاش يجيرو علمان سيف برا ما وقاسوا مرّة شفوي أنا قلنا حرام كذا كورامي جرو لأن سكا زمزم كذا كورامي جرو مسؤولك ااا ويري مو من اباس مكان ما هي ولاي مره ما يسمع عاد ساعه مكان في هنا الساعه دغ دغ يعني الله سبحانه وتعالى قوينو ويلاي قور رميا يو حانك كاجو ان ادي جيره فضيل بن عياض ايا اسغانا سنه مشهور كود sa anin kharban bo hay ko من مرقبانها الله تاجدها وعلماء هذا قارئ ومعرفة ردهم تجارة لمطانية وحنا محبوظة جري صفياني و هبري هبري و هبري و هبري درطط درطط بينا جري علماء هذا هو شنوك هذا هو وكاس مر كاس عياد يا عزيزة هنا مغلالة يا عابد الحرمي لو افسرتنا لحن انك بالعباية تلعوه خب الله وقال وراقه يبقى يضيق أنا بنا عارنون نقدوا يديك يبور كي يأدوا أنا عارن ترقصن ترال كفر دايو تي هذا نكير يسوع هذا نار كراي فكان صاد سوينه وو كاس أجعلتم موحديا شنب على استقائية الحاج ورابي وعمار السلمي للحاج استعماره مولع عمرو كم روح قلما يتكلم ثان أعمالا بالله جل هجومي سأذو صوت عباس يبي واليوم الْآخِرِ وجاهد في سبيل الله كل جهالي لا يستهون عند الله إلا وضع الرؤى إله أكتصى مصنعنا والله لا يهد القوام الظالمين الذين آمنوا في إلهكم وجاهدوا وهاجروا في جلوه وجاهدوا في سبيل الله إله بنتس دفاعي حرد طي بأموالهم كبهية وأنفسهم بعدهم وانترجة عند الله إله فيه كواس إلهي ترجوه وولاكم الفائز ورثكم مننتوا الجهاد لينتوا إليه سبحانه وتعالى كدفعي حدوقة أنا أجرين إنك تكذب الله الصامع إلى الدين صلى الله بارته شعائر الإسلام كم غطاه لا أديموه حدوقة أنا أجرين اه قد نال سكعين لقى لقولك ثقيل وحسر وحمر بالله الله سينبيه جري يروه هل كشلاه وين الله سيدنا لقيه جري توبشره ربنا برحمته منه وردوانه وجناته الله محيرين فيها جنات الحياة نعيم المقيم النعم خالفنا ويقوى اللي افتحى النعمة ابدا ان الله الاله عنده اكثر على اجر عظيم اجر وين باكتش الله يا ايها الذين امنوا الاله يناديك ذكر مريو لا تتأخذوها كسر احقيا لنا اباكم واخوانكم اولياء اباها الكفر اما ابيه اما أم قلبيه سقال عن صحابته ما تجريه يا مغيره وما يتولهم منكم اما ابيه اما المه وضلقيه وكا يذكي كثوه اسكرنا فيك واذن كان يكمل فوراكم الظالمون وكو الى عاش سبحانه وتعالى قال اجعله قلوا هذا ان كان هديهين اباؤكم وابناكم عهلتين وإخوانكم ولانيه وأزواجكم حوينك وعشرة قرابد وأموال حواره اقترفتموها قصبتين والتجارة هي وفق نعسي سخشونا كعب سنيسان كسادها إن سعر كالوه وخاص بعو قيمة جبت ومساكنه يقردون ترضونا الجعيش ناسي عدو قرسانو إن بدن هجين هذا إنتزين أحب إليكم كل حاجين لجدي عليه من الله يورثه لي إلهي رسول كذا روحه كجعشين وجهاد في سبيله إلهي, وجه إلهي, دي إلهي, إلهي دين دي سول وجهاده للدفاع فتربصوا بالله سبحانه السوا إلهي موسى الشيعي روحه للسوا يدوب بلاه أيضا فيله المسيبه وين سب إن الله هذا السلام هو وكيله يجيها الذين أمر الله تتقدو عباده تواصل الله هذا واحد على الثاني إلهي رسول في سبيله الله ورسوله دين الراين تكجره فترب بصو والي سبحانه وتعالى وحا يدن كدئدون عقاب الله ايه ويه رسو سبت حتى ياكلوا بيام الا الى الله اما في شيء عقاب سنكمات والله اولاد القوم الفاسقين سبحانه وتعالى ما يقرص من روحي وحا جعراد هو خالق الكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد كي إلهي سبحانه وتعالى ان لذي فعل مال كه يا نفسه يا وقت iraa ina soo xana wa taaroo yi ruha maano iyo ti jiraa tan taxshauna ka dadda yaa qiimaha dabtawo su'aaldu waxa tagay faagumaan waday balale ku dhac waxa ka baxaysan arigi iyo roodi iyo reeshinki iyo wixii ka gaacsanayay qiimiyi dhulka tar أحب إليكم من الله ورسوله أنت عدل إله يرسلك جعشي والجهاد في سبيله دل أنت كج على ثمن فقط رب ياله وبيامل والله ولاه القمر لقد نصركم الله إلهي وعيدين يومك إسلامك رب سبحانه وتعالى إلهي إلهي وعيدين لا إله إلا وليدك ولقد نصركم الله إلهي وعيدين كما في مواطن خسيلة ميرت ربنا ويوم سنين إلهي وعيدين كركارك إذ وقتجي أعد جبكم أئدا عجب كل كثرتكم كفرتكم كريدين تراب بنيد بنيدين فلم تغني مدى يقن أو مترين وحبا عنكم حقي إن الشيان ينكو مترين وات رب النذي وضاقل عليكم عرب كيدرتي وحايدن كو عيلي ينتي أراضوا بلوكي بمار رحبت مع ربحها واسع للمعاب بلوكي إلهي على السرطة الدول في عيليكم أرمان نالك الله سبحانه وتعالى كانوا كبار عائلين كنا ضواصة سبحانه وتعالى ثم وليتم وجيستين وعادوا كبار دولة وجيستين مدنين حالتين قوى عارضين وحنين وحيها يعيضا تربضا إلهي سبحانه وتعالى مركز دمقوشيه وكسل عيليه كلا ربضاني واحترموه وقايد مسلمين تكملها وحي فلو واقع المانتا نرقاها تكام مهي مركزها كان ربية طوان كنقوا عيضا هذا طبوه ولي مرجعين waa tooydan bay saw waadanka ugu badnaan sadan kun ayuha ee dehen ciidad tema kafiir oo qali wey taariikh dheer taariikh dheer marka ciidanka kala bandho laba toban kun toban kun oo rasuulku u mideeyay kaga yimid iyo laba kubi dowladaha laba kun oo tolaqadii ku la dhig jiray haddii er ma ka caa islaam ku dheewayn kuna inta iyo wax u dhuminna maahay ay waxa balaayuhu oo geesiyaha lahoo xaradna meel aad bay meeshan ay tukbeeyo gale heliguna heligeebaha heli habeenaha wada salaad bisabax wali aan la tukanayn yama dad wada hurmaad sheesh kooda yaqaano nin balaayuhu hal mar kaliyaaba intaas oo bay falaari markali ay faraha ka bixiryo marka saani walbu u jeedii ila rasuul sallallahu alayhi wasallam allaah dow waxa ku soo hay laba kaliya abaasi iyo abuu sufyaan ee dhaw ilmaadeerahay yiyeeyeen caba rasuul sallallahu alayhi wasallam saas ucanay xaqoodi sabab darcaan ka arreen ayu saanay oo ayo baqra oo la faraad ku dirbo ismi الدواب دارها والدواب والدواب إيه أصحاب الشجرة ودتك بعذجة مسني والدواب للبيك بع أنصار الدواب إلا هو جيسان هذا الطقري شكل جيسان إلا دتشرب بناه كيمادينه دقال هذا قداعيوه بناهرو أيقالي الباب دقال رواه النبي صلى الله عليه وسلم محبس ما قال سبحانه وتعالى في ترى قال إلهي نسي جيسا إذن قال الله يا توم لقد نصركم مرّك إلهي سبحانه وتعالى دخلناه مرّ البساتين كُلّ جاري الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله والله قد نصركم ويدين هيري أو ويدين جرّي الله في مواطن كثير معرض رباً ويوم حمّينا ويدين جرّي إذ وَقْتِ أَعْجَبَتْكُمْ أَيْدِينَ عَجَبْكُمْ الشيءُ وَالْآذُرَ كثرتكم كَثِرَتْكُمْ تَرْدِينَ فلن فَلَمْ تُغْنِ مَتَرِينَ وَمَدْقِنَ انكم فجينا شاني للمتروي ترى البنديه ال12 كي ولا ونجي سريك ولا عرى الى ضد اي ما كداسين علكي دس قاي كو هدا اسلامي و حدلو خنكو اودان هل انا بدل السحر اولا السحر بدو قوه هدا ما انت وا بريو هل قاي ده ا عقل بدل وي ان قريش هي حكومه تي صار لما مقلي ايا كجايين سيرها وازينين ان حكومه تسوق وشاكه ترواد ورس عليكم الأرض. لوك بعيد كل عيوبه رحبان واسع عادي منعيش لوك واسع وعريني نضيف ثم ولئتم مدبرين وتيج الزنك على غير ثم انزل الله إلهي رسول دجي سكينته إلهي حسن لاني بقصدي على رسوله إلهي سبحانه وتعالى وسائر الشجر عديك صحيح ومستفقة رسول صلى الله عليه وسلم ماذا غابن سوى حقا المسعود يسوى وربنا أنجبني وسائر الشجر البقر عن لحري الكرين وهو كاس وط أيوة أنا ويصمه وجنوا إليه أنا ابن عجل المظالم أنا النبي لا كذب ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين المؤمنين تعي الله حسلا وكسودج وعفسيه وحيل وقلب ولا كسار مرقوا إليه امتحانه وتصيب إنا إن تلاه بالله إلهي سبحانه أكثى شعورك ترد وأنزل إليه كسودج جنودا عيظمو لم تروها أيضا أركين إلهي سبحانه وتعالى رسولك مركو رضى من كليه هي الدفاعي صوان كميانه هي كدفاعي مرايب mad dagaalayn badr waxii aan ahayn bay saxaabadu dhaheen laakiin rasuulka ay difaaci jiray badr oo xidho marka laga yaacay way difaaceen 120 baan ku soo hartay oo si qoorayaa jannada macayga noqon oo ninka naga reebay 120 baan markii dambe ku soo hartay inta kale ansaar baan kullu waa shaheed marka da malaa'ik baa rasuulka salaamaayay hor istaagta ka difaaci garee maaran وعذبوا وعدابي الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين من قصائي يا ابن الله عجيب إليهم فأنا انت ويتم وحي فأنا انت وحي وعر فأنا سوفك انا سوفك انا سوفك انت كن انا قلت له ثم يطول الله من بعد ذلك على ما يشاء انت ساسمها ووالدنها ويوض اسلاما وكتبه وحي يروا على ريو اتباه يطايف قليمه هو ثم ضايف الله. من بعد ذلك على ما يشاء الروح والدوم والله وغفوره الرحيم يا ايها الذين امنوا الهي النبي قد اذكروا ايه انهم المشركون انا الجسر المشركين توا نجاسه فلا يغلقوا المسجد الحرامي يجوسه ودوانه بعد عام هذا السنة انتك اضم يسودك انت السنة تقدم اضم يسودك قال لي امان سبحانه وتعال نجاسة المركة مبدن كامسة وقلبك سحيحها ب... ظاهر كالتعي المسالي قالوا لهم نجاثين لهم لهم نسالك رسولك و كلهم صدح هذين يصدح مالوان فهو يقال بقى نجاثك هذا يرى يارو... حسن بثني كميدين بقى يرى بدا نكذوا نجاثه هذا روح يتعطى و يسير و يسير و يسير و يسير و يسير و يسير و يسير و يرى لكن الله أبضوا نجسا فلا يقول المسيزة الحرامة يقول لهم بعد عام من هذا سنة انت قدم بقى لما إيه بحيث أن تتقوا من سكونه علينا، وكتيارة بل من هي جي شيء، سأصدق جرتي، ويحيى بل من نهج قاعه، وقاعد أنا دواني، إلهي سبحانه وتعالى مرتبس زود جيئنتم ضباب، ألوه وإن خصم هذا تقبضان عيلا تنفقري، فصوب الدب ضباب، يو نكم الله، إلهي ذمك قائم من فضله واسع، صدق جي سواسع، فضل جي س، عيلاه سبحانه وتعالى جالن كمر مسيحي، موبه أنا يسبو، الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى واحد أحد مدري ينكجر وهو يقان خير روح ينكجر وحكيم إلهي مكة فهو يمكره وأمر سود الجامعة الذين قوي الله لا يؤمنوا أهل الكتاب الله تعالى هذا أهل كتابه وكأجر بديه دقاء الخورية دلك الذين الله لا يؤمنوا بالله إلهي أن رمسنين. ولا باليوم إلا صلاة يوم الاثنين ولا يحرمونه عن حرامين ما حرم الله إلها حرامي ورسول إلها حرامي حرامي يقال ضفارج سقونية خمرات سقعة بيئا وكوتي إلها حرامي أيضا أي حرام الشدان أيه كتابها يسوع كتاب كذوه كح حرامي أيه هالك كتاب كذو كتوران رسوله صلى الله عليه وسلم دي دينا مركو الجارو علي سلمان والتعال إلله تعالى ما يعلم وأمرك كوي صفر حش صابي وعلي سلمان أصلًا هنا لله الله لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما, ما حرم الله ولا وحرمه حرمه ورسوله ولا يدينونك كما الدين بكتان دين الحق دين تنبتاه بعض الفهستان أو الرواية الفهستان وحقها حقيقة ومن الذين قويه قل الله ومن الذين قوي وطرق كتابه الذي حتى يعدل الجزية الا الجزية الحارة إن سينيان يد يدين سقهره وقصب بريمه لا بريم هاي أنت على السماوات رب سبحانه يتواصل معه ينكسق عنك أنت على الجل وامساق اللي يسونه وين الجذع ينسيان يجو حقرا كتاب آب يالا وراث عمر رضي الله روا عمر بيعلمون عنه وفري ونمر كثير يلا هذا نترك في سري وست عن غو فاهي وروحه كسره ربي مركو أمير فه إنه كتاب وقالت اليهود مركو إله سبحانه وتعالى ولا الله دغاله انيمانكا وحن اي داهين الالهي وينا بيسان عايل وقالت اليهود حيثل الزير ابن الله ذلك وحا كيهي ان دغاله اني بالله سبحانه وتعالى نعي ويدن او اني غاليه في زيي وتعالى عما يقولون علوا كبير وقالت النصارى وحيدهن المسيح ابن الله الكتاب كلا لا واسوي المسيح هو الله الله ذلك قولهم كاسوا هذا القول بأقوام أفقه كده حقيقي مه أوه أحس كده أفقن فهذا أفلحه لأننا في كل جزء من دون إسقاط الحروب على سبحانه وتعالى وله أحس كده كله وحدة أصلاً تام مجرو ذلك قوم بأقوام يداهون وحيش بها قول الذين كل هذا الخالد كفروا قال من قب كل هؤلاء عاجزين بقدة إذا وما ليهم ريح يا كوري مقوم النور أي كوري وإلا عاجز كواصي قدة قول الذين كفروا من قبره كل كفر قالوا ايه قاتلهم الله علي إلهي هلا عنليك أنت يوسفكن سحقا لوليحيم يهوه كتابها يستوقف حصول إله صدورات كتاب قرطريال سحقا غل حذم كت خلوه كي يشان أحب رهم رمالودي وربانهم سفيدودي أربعا ربيال ومدري إله كث كيوم هبيال بكاد كثانو وهي حراميا كحراميا بحرامين وهي حراميا بحرامين مرك عداد روح بنعابنا كل راعوك وح جيب فيه سكليمي سال ربي خلّك أستوي قدر عد الصمايد سطق قانون إلى الدين دي سوا خلاف سن شرعي لما رجع مبنى نين وح يلا هداي دتكو سوا فقناه له وح يدان شرعي خلاف سنين لميديد لكنه ترى الشرعي ووح حرانه شرعي وآكن في له اسمه والضو والثا له اسمه أنا وتعال شرعي شرع والثا أي masaa'isha bakri daashaan oo على khaasna way dici karaan marka allaah subhanahu wa ta'ala suu'i yidinn وهو kaas waxa waa waxa haramaan جري ka haramaan jiraa waxa halaalayn علماء dadka culimadu oo aan ilaahay ka cabsana culimadu suu'a rubaanta duruud hadu ilaaystayd badan bakuf kasoo yeedu hadu hatta jahiliyeeyo dad badan bakuf kasoo yeedu oo kaasoo xurmeyo marka allaah subhanahu wa ta'ala fuwasir biyalka wal ma sihabna maryam arbay sab qadatan wala umru illa liman ilaa udayn muyeen ilaahun wahidan ilaah kaleh ilaah kaleen ilaa udayn baal amrayo isagu eh wax u sharceeyo isagu wado uje xaq sayal do wax ka reebo wax faro marka ilaah qeyrki ruuxi إلهي بسمحنا وتعال نذاني وحلاقي يا شو إن شرعي كيسين وجرو وحص الحرائن وكيسين وجرو وحارة عربي وكيسين وجرو إلى غير كلا عابدو إلهي وكنت ذهين سبحانه عما يشرقون أحي وحلاقي يا إلهي ذهين سبحانه أن نور الله نور كإلهي بيفوه جاره الله سبحانه وتعالى كواحد الله قال سبحانه وتعالى كواحد إلهي دينته و قلت له أنت أدوم كجيره أنت أي نقطة مد ما أنت تساعدك تيوه كلا تساعدك تساعدك تساعدك مالك قال و أحسا إلهي سبحانه وتعالى و قلت له شيئ يساسي مروا البر رؤون ينته إلهي الدعاية وكاسه مالك يردعه إياه و أحسن المحيطة و أحسن أحسن لقد قلت له و قلت له عيد دينته و قلت له أمر الفير الكريم يدونه و حيدونه أن يطلق منه الضميان نور الله بأسواه أفضل لأنه يكون الضميان ودعاية سائية عيداية وبروباقانزة يوحى ويأب الله إلهي نقول بيديك إلا أن يؤمنون له نور كيسا إنه طام يلموهي إلهي يسكر الواديك سبحانه وتعالى نور كيسا إنه طام يلموهي وعلى الدين تقول يميدوا إلي حد مسلمين تحلقها كبابان وعلى الدين يقول رحضا إليه يفتين كده أن تقول رساك مياد أبوذك التواصل و مركسوا لقول علازياتك السلامك إلهي سبحانه وتعالى دينه ساو قف في يوم السلام كنوا بقصي ولو كان الخلفان قادوا هذا نعاني إلهي ودي دين تينو طعم بيعلم ويحكي هو إله الذي كيو يأسره دار الرسول صادر والدين الحق والله صادره ليصيره السوق قد ظاهري هو الديني كل رئيسي على الدين كل الدين يلفا كلاما من صيد دين تين آخر ريساو دين يقرضن كتاب كن الصلاة قال يساو دين كلا أجر ثماره الدين عند الله السلام iin kale mar waxii ay ka soo الله Ilaahay taa gaalnoo kulli afsala rasuulow buldadin keefasoo ku arsoothe ambeedii oo dhan qatinay kitabkani waa kitabta oo oo haan oo soo dalay oo diinta xaq oo soo daliyay si rasuulku uga dahiriyo ala diini dunyalka kulli diini kale oo dhan sayo oo kormartaa oo diini kale oo ay iyo soo tasho diin kale lagu dhaawlo way waraaq ka hal